فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَالسَّارِ فِي أَهْلِهِ أَلَسْتُ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَذْرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَشْفَلُونَ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جاء بِرًا وَلَمْ يُعَقَّبْ يَا مُوسَى اقْبِلْ وَلَا تَقْفُ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ أَسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَلَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ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 بآياتنا آتُمَّ وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ